يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به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 طَيْرَاتٌ إِلَى رَبِّهَا نَظِيْرًا وَهُجُومَ يَوْمٍ إِذٍ بَاسِرَةٌ تَغُنُّ وَأَنْ يُفْعَلَ بِهَا إذا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ انه للفراق ويتفات الساق بالساق الى ربك يوم اذ للمساق فلا صدق ولا صلنا ولكن كذب لا اله الا هو يتمط او لا لك فاولا ثم او لا لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفا من منى يمنا ثم كان علقتا فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى